و شركه الهدى شركه دعويه ا م غير ربحيه ذات ل م ا م و ن ا ن ت م ت ع و ن

ولا و ي ح ب ن ك م و ت ؤ م ن و ن ب ا ل ك ت ا ب ك ل وإذا ل ق ق و ك م ا ل و وإذا خلوا ا آمنا ع و ا ع ل ي ك م ا ل أ ن ا م ل من ا ل قل غ ي ر م و ت ب غ ي ظ ك م إن ا ل ل ه عليم بذات الصدور بذات

ت م ح س ن ة ت س و ن وإن ت ص ا ب م س ي ئ ة ي ف ر ح و م ب ه ا س ل ا م ي ه

وَاللَّهُ س َِ ي ع ٌ عَلِيمٌ إِذْ ه ََ م ّ النابلسي ط َ للعلوم ََّ ا و ََ ع ل َ ى ا ل ل ََّ ه ِ ف ل ْ ي ََََ ت و ك ّ ل ِ ا ل ْ م ُُ ؤ ْ وَلَقَدْ م ِ ن ن ن و َََ ص ا ء الله َُّ بِبَدْرٍ و َ أ َ ن ْ ت َُِ ل ى

بلى ب إن ت ص ر و س و ع ه النابلسي ويأتوكم للعلوم ا ج ع ل ا س ل ل ه إ ا م ي م

قطع طرفا م ن الذين ك ف ر و ا أ و ي ك ب ت ه م ف ي ق ل ب ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه